شَاهَدَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ أَيُّهُمْ لِسَابِقٍ قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقُمْ صُرُوعًا يَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِرَبِّ الْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مبين وكذلك يجددك ربك ويعلمك من تأويل الاحاديث ويتم نعمة ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما اتمها على ابويك من قبل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 وإِلَٰهَ أَنَا مِنَّا وَنَحْنُ إِشْبَتُ إن إِنَّا أَبَاهَ لَفِي ضَلَالٍ بَيِّنٍ أُقْتُلُوا يُوسُفَ فَأَرْضُوهُ أَوْ ضَنَّ يَخْلُلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَفُونَ مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ قَالَ قَ ويوسف وألقوه في غيابة الجب يالتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين قالوا يا ابانا ما لك لا تأمن على يوسف وان ما له لنا شقون معنا له قال إني ان له لحافون قال ان لا يحزنني ان تذهب به واخاف واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون قالوا لان اكله الذئب ونحن عشبه انما خاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا استبق وتركنا يوسف إنا نهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذهر وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كبر قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوة قال يا بشر هذا غلاب والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بقص دراهم معدودة وكانوا, وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لمرأته أكرمي مثوا قو هو اشاء ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكن ليوسف في الارض ولنعلمه من تاوين الاحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون ذَهُ أَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ قَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأبْوَابَ وَقَالَتْ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَا عَابَ اللَّهُ إِنَّهُ ربي تَنَامُ مَكْوَايُ إِنَّهُمْ لَا يُفْلِحُ الضَّالُّونَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا ذَٰلِكَ أَوْ رَفَاهَ نَرْفُ رَبِّ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ من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 شَهِدَ شَهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قِبَلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي مَدِينَةِ امْرَأَةُ العزيز تُرَاوِدُ يدو فداها عن نفسي قد شفاها حبها في خرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله يُقْسِمُ عَصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أُمِرَهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ أَوْ لَرَبِّ السِّجِّرِ أَحَبُّ إِلَيَّ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 وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويبه إنا نراك من المحسين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 كَبِيرُ اللَّهِ شَيْءٌ وَذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ مَأَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ يَا صَاحِبَيِ السِّدْنِ أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ وَاحِدٌ قَهَّارٌ يُقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَا صَاحِبَ السِّدْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَشْقِي رَبُّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنَ الرَّأْسِ قضي الأمر الذي فيه تستثيان وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع وقال الملك إنني سبع بقرات سمان ياكلهم مسابع يداف وسبع سنبلات خضر فشارس سنبلات خضر وأخر يابسا و اف ثَمَّ حَصَدْتُمْ فَدَهُوا فِي سِنبُلِهِ إِنَّ لَقَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَئْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ اَمَّا دَاءُهُ وَسُونُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَرٌّ مِّنْ سُوءٍ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ أَوَلَمْ يَخِطْبُكُمُ عن نفسه قل نحاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق الحق أنا راودته نفسه وإنه لمن الصادقين بسم الله الرحمن وقال الملك ادعوني به استخف لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين ففي الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أدر المحسنين ولأدر الآخرة خير للذين ان مجهزهم بجهازين قال اتوني باخر لكم من ابيكم قولها اذا انقلبوا الى اهل لعلهم يرضعون فلما رجعوا الى ابيهم قالوا قالوا يا ابانا منعنا من الكيل فارسل معنا اقانا نكتل وان له لحافظ الله خير حافظا وهو أرحم الواحمين ولما فتحوا متاعا وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا راو أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كاين يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لا تأتونني به فأتتني به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 دعا عليه فليترك المتوكلون قد دخلوا من حيث امرهم ابوهم ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء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 قَالَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ دَاءَ بِهِ حِمْلٌ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ قَالُوا تَعَالَى لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا مُشْرِقِينَ قَالُوا فَمَا جزاؤه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 هُذَ أَخَاهُ فِي دين الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ نَرْفَعُ دَرَدَاتٍ مَّنْ مَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ قَالُوا إِنْ يَسْرِقَ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ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 أي خن كبير فخذ اقعدنا مكانه إننا راك من المحسنين كُن موثقا من الله ومن قبل ما فرقتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين اِلَى اَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ شَرَحَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا بِالْغَيْبِ حَافِظِينَ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي قوبلنا فيها وان ما لصادقون قال بل سوالت لهم ان فشفهم امرا فصدر جميل عسى الله ان ياتي بهم جميعا انه هو العليم الحكيم تَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونِي مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو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 جئنا برضاعة مزجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخي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 آمِن قَال لَا تَثْرِبُوا عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اذْهَبُوا بِقَمِيصِ هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِيكَ يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَال أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ فَلَوْلَا أَن كُنْتُ فَنِيدُونَ قَالُوا تَبَارَكَ اللَّهُ إِنَّكَ لَفِي طلالك تَدْعُو شِيرا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لا تَعْلَمُونَ قَالُوا يَا أَبَانَ اسْتَغْفِرْ لَنَا بُنَاءَ إِنَّ مَا كُنَّا خَاطِئِينَ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي مصر إن شاء الله آمين ورفع أبويه على العرش وفروا له سددا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن دينه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 من الملك وعلمتني من تكويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أن لَيكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمَنِّي وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَكَأَيٍّ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاءِ يَوَدُّونَ أَنْ يُؤْذَنَ عَلَيْهَا وَهُمْ أَنْهَامٌ مُرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ وَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ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 فَلَمْ يَشِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَعْرِفُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَنَادُوا الْآخِرَةَ خَيْرًا مِنَ الَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا نَصْرُ مِنَ فنجي من نشاء ولا يرد بخسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترا ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء